ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا ما كانوا ليؤمنوا إلا أيشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن, والجن يوحي بعضهم إلى بعض ذكر القول غورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصلى إليه أسئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وَلِيَرْضَهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ فَاحْكُمُوا بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِذ تُضَاعُ أَثَرُ مَن فِي الْأَرْضِ يُبَلِّغُ عَن تَدْبِيرِ اللَّهِ إِيَّاكِ إِلَّا